بِئْسَ مَا اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ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 117. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 118. وإذ أخذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم الطور